بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سنتابع سلسلتنا في الحديث عن أعلام آل البيت عليهم السلام وبعد أن تحدثنا سابقا عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ثنينا في الحديث عن أبنائه عن بناته عليهم السلام نخصص حديث اليوم لإحدى بناته اللواتي حظين بكل الشرف وبكل صفات الكمال حديثنا اليوم عن السيدة الشريفة عن البضعة النبوية والجهة المصطفوية عن سيدة نساء العالمين بنت أبيها فاطل الزهراء عليه السلام وحقيقة الحديث عن السيدة فاطل الزهراء هو من صميم الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي وضعة نبوية حسا ومعنا حسا أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا بنص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوضعية وفاطمه الزهراء رضي الله عنها وأرضاها عليه السلام اختصت بما لم يختص به سائر أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المناقب والمزايا والخصائص فهي صغرى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي شبيهته صلى الله عليه وآله وسلم فلا فلم يكن يعلم بين الناس أشبه دلا ولا ثمتا ولا مشيا من السيدة فاطمة الزهراء كما ذكرت ذلك السيدة عائشة وغيرها في أكثر من موطن وهي وقد اختصت عليها السلام دون سائر أولاده صلى الله عليه وسلم بأن كان نسله منها فليس له صلى الله عليه وآله وسلم من النسل ومن الذرية إلا ما كان من أولاد السيدة فاطمة كما أنها اختصت بأنها بقيت معه عليه الصلاة والسلام إلى حين وفاته وكانت يوم وفاته وبقيت بعده بينما كل أولاده وكل بناته قد ماتوا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم ولدت السيدة فاطمة الزهراء خمس سنوات قبل البعثة وبالضبط في اليوم الذي في الوقت الذي وقع فيه ما وقع من هدم البيت وإعادة بنائه ودخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيمه وتحكيم قريش له في تلك القضية المعروفة ففي ذلك الوقت بالذات كانت ولادة السيدة فاطمة الزهراء من السيدة خديجة وطبعا خمس سنين بدأت تعي تعي أمر الحياة وشأنها فما إن بدأت هذا الوعي حتى كانت بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت وهي في صغرها عاشت كل ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلاءات ومن محن، بل كانت عليه السلام مشاركة في هذه الإمتحان، في هذه في, في هذه المحن مشاركة فيما أصاب والدها من بلاء وما تعرض له من أذى وتضييق، شهدت. محاولات قتله صلى الله عليه وآله وسلم شهدت كيف أن الرجل يأخذ بتلابيب عنقه صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يقتله شهدت بل شهدت بنفسها تلك القصة المشؤومة يوم نادى أبو جهل في أصحابه من يعمد إلى جزور بني فلان فيعمل إلى فرثها وسلاها فيأتي به فيطرحه على محمد وهو ساجد فقام أشقاهم وهو عقبة بن أبي معيث فأخذ سل الجزور وفرثها فقال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في سجوله طرحه على ظهره الشريف وبقي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا حتى جاءت بنته السيدة فاطمة فأخذت, فأخذت تزيحه عن ظهره الشريف وهي تبكي وتصيح في أولئك القوم الذين كانوا أول أمرهم يتضحكون ويتهامزون ويتغامزون وهم يرون منظر السلا على ظهره الشريف صلى الله عليه واله وسلم فلما جاءت السيدة فاطمة وأزاحت ذلك من على ظهر أبيها قام عليه الصلاة والسلام فدعا عليهم جميعا واحدا واحدا اللهم عليك بأبي جهل من إيشام اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط اللهم عليك بعثبة من ربيعة اللهم عليك بشيفة من ربيعة اللهم عليك بأمية ابن خلف فذكرهم واحدا واحدا وكان ابن مسعود رضي الله عنه حاضرا هذه القصة قال فوالله لقد رأيتهم جميعا صرع يوم القليب يوم بدر فالسيدة فاطمة عاشت, عاشت صغرها وفط هذه الأجواء الشديدة ووسط هذه الامتحان المحن ووسط هذه الامتلاءات ووسط ويعني وعد منذ صغرها دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام على صغرها على صغرها يشركها في دعوته ويبين مكانتها في دعوته ولهذا هي كانت صغيرة السن في ذلك الوقت يعني البعثة عمرها لم يكن يتجاوز الخمس سنوات ومع ذلك ننظر كيف كانت مشاركة في قضية سل الجزور وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أمر بأن ينذر بدعوته وبأن يجهر بدعوته عند المقربين منه ونزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين خرج عليه الصلاة والسلام ينادي في قومه يا معشر قريش إني لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف إني لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس إني لا أغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمة رسول الله إني لا أغني عنك من الله شيئا وخصص صفاطمة رضي الله عنها بالذكر على صغر سنها قال يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي فإني لا أغني عنك من الله شيئا فعاشت السيدة فاطمة في هذه الأجواء أجواء التضييق والإنظار وبداية بزوغ الدعوة وبداية إعلان الدعوة فكانت وكان كان واضح وظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام يخصصها بما لا يخصص غيرها وكان كان ظاهرا أن لها من المزايا ولها من المناقب ما ليس لغيرها وكذلك كان فقد كانت فيكفي فيكفيها فضلا صدل ويكفيها فخرا ويكفيها شرفا أنها سيدة نساء العالمين ولذلك صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر لما ذكر الذين اللواتي كملن من النساء ولم يكمل منهن إلا أربع ذكر منهن فاطمة وجاء في بعض روايات الحديث خير نساء العالمين أربع خير نساء العالمين أربع فذكر آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديشة بنت خويلد وبنتها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بل جاء في بعض الروايات وهذا يدل على عظيم فضل السيدة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا فاطمة إن الله لا يرضى لرضاك وإنه لا لغضبك إن الله لا يرضى لرضائك وإنه لا يغضب لغضبك فعاشت السيدة فاطمة وسط هذه الأجواء من بداية الدعوة من الأذى من التديق عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام كل مراحل كل المراحل في حياته داخل مكة في دعوته داخل مكة في صدق الصار قريش له في إذائهم له رأت أختها رقية وهي تهاجر مع زوجها عثمان إلى الحبشة ثم تعود بعد ذلك شهدت كل هذا إلى أن كانت الهجرة إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم كانت الهجرة إلى المدينة وعاشت فاطمة كل كل وقائع الهجرة من ترصد قريش للنبي عليه الصلاة والسلام من ترك قريش من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يبيت في فراشه من خروجه صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي بكر الصديق مع أبي بكر الصديق إلى المدينة ثم سمعت بخبر بخبر وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبال الأنصار له وما إن وصل عليه الصلاة والسلام إلى قباء حتى أرسل من يأتيه بأهله ومنهم السيرى فاطمة والسيدة منهم السيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم لأن زينب كانت مع زوجها أبي العاص ورقية كانت مع زوجها عثمان فعلا فجاء من يخرج, بالنبي من يخرج ببنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كانوا كما ذكرنا في قصة في زينب وقد اعترض لها من اعترض وضرب وروع ناقتها من روع فقد كان ذلك حتى قبل ذلك وقع حتى للسيده فاطمة ومع أخس ام كثوم أثناء خروجهم اعترض لهم بعض كفار قريش وعلى رأسهم الحويرث بن نقيب فأخذ يروع الناقة حتى تزعزعت الناقة وارتاعت وارتعبت فطرحت ما عليها ومن بينهم السيده فاطمة وكانت نحيفة البنية كانت ضعيفة البنية فلذلك تأثرت رضي الله عنها تأثرت من سقوطها من على الناقة ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخضر السقوط بناته وبما فعله ذلك المجرم الأثيم لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسله النبي عليه الصلاة والسلام فعلته هذه حتى كان يوم الفتح حتى كان يوم الفتح وذكره النبي عليه الصلاة والسلام من بين أولئك الذين يقتلون في الحل وفي الحرم من بين الذين أذهق النبي صلى الله عليه وسلم دمهم وكذلك كان وكان القاتل له علي أبن أبي طالب عليه السلام الشاهد أنه بعد هذه الرحلة وبعد هذه الشدة وبعد هذا الأذى وبعد هذا الابتلاء حلت السيدة فاطمة بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتحقت بأبيها وكانت مشاركة له في كثير من أمور دعوته وكثير من أمور حياته كانت له نعم السند وكانت له نعم النصير خاصة بعد ذهاب أبيها بعد ذهاب أمها بعد وفاة أمها السيدة خديجة وبعد زواج رقية وزواج, وزواج زينب بنت أبي العاص فلم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا السيدة فاطمة ترعاه وتحن عليه ولذلك كان يكن لها من المحبة ما لا يكن لغيرها بل إنها رضي الله عنها شاركت حتى في بعض معاركه صلى الله عليه وسلم كما كان ذلك يوم أحد يوم أحد كانت السيدة فاطمة مشاركة في المعركة وكانت تداوي المرضى وكانت تسقي العطشة ولما كسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم قامت تمسح الدم عن وجهه فلما لم يندم من ذلك الدم أخذت حصيرا فأحرقته ووضعته على الجرح حتى اندمل وجمد ذلك الدم والنبي عليه الصلاة والسلام تأثر في ذلك الموقف وهو يربنته وهي تزيح الدم عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وقال لا يفلح قوم أدموا وجه نبيهم ثم بعد بعدما وصلت السيدة فاطمة إلى المدينة وبعد مشاركتها في الحياة الدعوية وغير ذلك السيدة, السيدة فاطمة لا شك أنها في عند بلوغها المدينة قد بلغت مبلغا من السن لأننا قلنا هي خمس سنوات قبل البعتة وثلاث عشر سنة قبل البعتة يعني عند بلوغها المدينة كانت قد بلغت الثامنة عشر من عمرها ثم سنتان بعد ذلك يعني قد بلغت العشرين من عمرها فكان لابد أن تتطلع لها أعين الناس بالزواج وأي زواج يعني هذا زواج من بنت النبي عليه الصلاة والسلام شرف لا يذنيه شرف ومرتبة لا تساميها مرتبه فلذلك كان أكابر الصحابة رضوان الله عليهم يتوقون ويتشوقون إلى نيل هذا الشرف ولذلك ذكرها أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرضها, فلم يرضها له وذكرها عمر أيضا فلم يرضها له والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه يهيئها لزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فلذلك رد أبا بكر ورد عمر وأصفا علي بن أبي طالب كان لا يجر على مثل هذا الأمر رغم شدة قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدرجة يعني بلغ قربه مبلغا عظيما لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار جعل لكل مهاجر أنصاريا إلا, أن إلا علي بن أبي طالب فقال أنت أخي فجعل فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أخ له ورغم هذه المنزل العظيمة ورغم هذه المرتبة العظيمة لم يكن علي بن أبي طالب ليجرؤ على طلب النبي صلى الله عليه وسلم ومفاتحته في هذا الأمر حتى جاء بعض الأنصار منهم سعد بن معاذ وبعض الأنصار فألحوا على السيد علي بن أبي طالب في أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمه في أمر السيدة فاطمة وبعد الحاح وتشجيع من هؤلاء الأنصار تشجع علي ابن أبي طالب فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأحنا رأسه لا يستطيع أن يتكلم قال ما حازت ابن أبي قال ما حازت ابن أبي طالب قال ابن أبي طالب يريد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليه الصلاة والسلام فأهلا وسهلا ورحب في بعض الربات قال هي لك يا علي ورحب النبي صلى الله عليه وسلم بزواج السيد بزواج السيدة فاطمة عليه السلام بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وطبعا علي بن أبي طالب كان إذ ذاك فقيرا معدما ليس له, شيء من ليس له من المال شيء ولهذا لما سأله النبي عليه السلام قال ما تصدقها يعني ما صداقك إياها قال إني لا أجد شيئا قال فأين درعك قال فأين درعك التي أعطيتك إياها يوم بدء الدرع الحطمية المشهورة التي كانت عند علي قال عندي يا رسول الله قال فأتي بها فذهب علي وجاء بتلك الدرع فعرضها النبي عليه الصلاة والسلام للبيع فاشتراها عثمان بن عفان بأربع مئة وسبعين درهما فكانت صداق كانت صداق علي لفاطمة الزهراء عليه السلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك الدرهم فدافع بعضها إلى بلال ليشري بها شيئا من العطور وشيئا من الطيب وأعطى الباقي لأم سلمة وكلفها بتجهيز السيدة فاطمة وتهيئها عروسا ليدخل بها عليه في أعظم في زواج من أعظم الأنكحة التي وقعت في تاريخ الإسلام بل من أبرك وأشرف الأنكحة التي وقعت في تاريخ الإسلام فالزوج هو السيد علي بن أبي طالب عليه السلام مع ما عرف له من فضل ومع ما عرف له من قرب من النبي صلى الله عليه وسلم كما سنأتي عليه إن شاء الله في موضعه والزوجة والعروس هي البضعة النبوية بنت ابيها سيده نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام فلا شك أن هذا الزواج هو من أعظم الزواجات أو من أعظم الأنكح التي وقعت في التاريخ وقد بارك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزواج ودخل على علي وفاطمة ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما ووصى النبي صلى الله عليه وسلم صاطمة بعلي خيرا وقال والله ما آليت أن أنكحتك خير أهلي تقفض بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهكذا انتقلت السيدة فاطمة تجهزت وانتقلت من بيت أبيها إلى بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب إذ ذاك رجل فقير معدم ولذلك دخلت وهي السيدة نساء العالمين وهي بنت أفضل البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين دخلت على زوجها وليس, وليس, في وليس في بيته إلا حصير وأوسدة حشوها ليف وليس له إلا جرتين وإثقائين باليين قديمين ومع ذلك دخلت يعني مع ذلك يعني دخلت على علي بن أبي طالب ولم ترضى لنفسها وهي بنت سيد البشر أن تدخل على بيت غنى أو على بيت مال لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختار لها أكفأ الرجال وأعظم الرجال وأسمى الرجال فطبعاً لا تأبه بمثل هذه الأحوال الدنيوية التي لا يأبه بها إلا أهل النفوس الأرضية والسيدة فاطمة الزهراء ليست من هذا الصلف وليست من هذا القبيل ثم عاشت ثم يعني حتى عيشها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن بذلك العيش الهنيء رغم أن أباها هو رسول الأمة ورغم أن أباها الآن بدأت المعارك وبدأت الغنائم ومع ذلك كان يعيشا في ضرك. لدرجة أن الوليمة لم يجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يولم به لولا أن, لو أن حمزة عمه جاء بشارفين فنحرهما وكانت تلك وليمة العرس قلت ثم حتى بعد حياتهما وبعد استقرار السيده فاطمة في بيت علي بن أبي طالب لم يهنأ لهم العيش ولم يطب لهم العيش كما يطيب لأهل الدنيا بل كان في ضنه وكان في ضيق ولهذا لما سمع مرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سمع بخبر وصول بعض السبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر علي بن أبي طالب إلى السيدة فاطمة قال يا فاطمة لقد أشقيت حتى أسليت صدري يعني من كثرة, ما, من كثرة ما, ما, ما, ما تتعب ومن كثرة ما تكل من أشغال البيت ومن أعمال البيت أنها أحزنته رضي الله عنه وأرضاه قال وإنه قد جاء سبيل فلو ذهبت إلى أبيتي فطلبت لنا خادما وكانت رضي الله عنها قد مجلت يداها من شدة ما تلقى من طحن الرحى كانت تطحن الرحى بيديها فمجلت تشققت يداها من كثرة ما أصابها من من أعباء البيت التي كانت تقوم بها بنفسها وهي بنت سيد البشر وسيدة نساء العالمين وليس لها حتى خادم يخدمها فأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه فلم ف جاء في بعض الروايات أنها لم تجده وذكرت ذلك لعائشة أخبرتها بما تريد وفي بعض الروايات أنها جاءت وأرادت أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام لكنها استحيت فرجعت في بعض الروايات أنها لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كلمت عائشة في ذلك وفي بعض الروايات أنها استحيت فجاء علي فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال يا رسول الله إن فاطمة قد أصابها ما أصابها وإننا نريد من هذا السبي الذي جاء نريد منه خالما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أعطيكم أ أعطيكم وأدع أهل الصفة يتل تتلوا بطونهم من الجوع لا والله بل أبيع ذلك أي أبيع ذلك السبي وأعطيهم بالثمن. ثم فرجع علي يعني جميع الأحوال سواء سيد فاطمة أو علي بن أبي طالب، فرغم أن سيدة نساء العالمين قد مجلت يداها. والسبي موجود ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهما خادما فلما كان الليل دخل عليه الصلاة والسلام جاء عليه الصلاة والسلام حتى دخل حجرتهما وكان البرد كان البرد في ذلك الوقت ومع ذلك فقد التحفا بغطاء فقد التحفا بثوب ان جعلاه على راسهما بدت رجلاهما وان جعلاه على رجليهما بدا راسهما من مما يظهر ضيق العيش الذي كان عليه أفضل الخلق في ذلك في ذلك الزمن فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما حتى وجد حر حر جسده صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أدلكما على خير لكما من ذلك تسبحان الله ثلاثا وثلاثين وتحمدانه ثلاثا وثلاثين وتكبرانه أربعا وثلاثين فذلك خير لكما مما سألتما من خادم. قال علي بن أبي طالب عليه السلام: فوالله لم أدعها منذ تلك الليلة. يعني لم يدع وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه منذ تلك الليلة. منذ تلك الليلة حتى قال له, قال له أحد أجرثائه: قال: ولا ليلة صفين. يعني حتى ليلة صفين الحرب. يعني ولم قال ولا ليلة صفين. ولم يسرك هذه الغصية حتى ولو حتى ولو ليلة صفين. ثم يعني حياة سيد فاضل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لا شك أنها حياة الأغلب عليها يعني طيب العيش من من من الناحية من الناحية المعنوية وليس من الناحية المادية. كان رضي الله عنه عليه السلام يكلمها غاية الإكرام. ويعاشرها أفضل ما تكون المعاشرة أليس هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لما كان يكن لها من عظيم المحبة ومن شديد المودة لكن طبعا كان يعتريهما مثل ما يعتري سائر الأزواج ولو بلغ ما بلغ بينهما من الحب فقد كان يتخاصمان احيانا ويتغاضبان احيانا كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت يريد أن يكلمه فلم يجد علي رضي الله عنه وكان مخاصما للسيدة فاطمة فخرج عليه الصلاه والسلام فوجده قد نام على, قد نام على, على أرض المسجد وقد علاه تراب المسجد فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب ولهذا كانت هذه الكنية هي أفضل الكنى إليه عليه السلام فقد كان يكن بأبي تراب وطبعا قلت هذه مسائل عادية تقع في كل بيوت الزوجية رغم عظمها ورغم شرفها وقد رأينا ما كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه إلا أن الحادثة الكبرى التي وقعت, في التي وقعت في هذا البيت والتي زلزلت حقيقة هذا البيت وهي الحادثة الوحيدة المزلزلة بشكل كبير في حياة في السيدة حياة السيدة فاطمة مع زوجها علي بن أبي طالب عليهما السلام الحادثة الكبيرة التي سجلتها السيرة وسجلها التاريخ هي ما كان من نية علي بن أبي طالب في أن يتزوج بنت عمرو بن هشام بنت أبي جهل فقد عرضت بنت أبي جهل على علي بن أبي طالب فهم وكاد أن يتزوجها وأنتم تعلمون يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يعني غضب لذلك وقال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب وفي الحقيقة هذه الحادثة رغم ما كان فيها لكن كان فيها يعني كان فيها من المصالح ومن المنافع الشيء الكثير أقله معرفة شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسيده فاطمه نعم نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب فاطمة ويكرمها غاية الإكرام وكان يكن لها عظيم المحبه وعظيم الموده لكن هذه الحادثه جلت بوضوح قيمة وحجم هذه المحبة من النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فلما جاءه ابن المغيرة يطلبون في أن ينكح ابنتهم لعلي بن أبي طالب غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بني هاشم ابن المغيرة استاذنوني في أن ينكح ابنتهم علي بن أبي طالب فوالله لا آذن فوالله لا آذن فوالله لا آذن إلا أن يقبل علي أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها وهذه العبارات الشديدة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على عظم محبته صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة فاطمة خاصة قوله عليه الصلاة والسلام إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها يكفي هذه العبارة لوحدها تكفي السيدة فاطمة شرفا تكفيها فخرا أنه عليه الصلاة والسلام يصرح على ملأ من الناس بأنها بضعته وأن ما يؤذيها يؤذيه عليه الصلاة والسلام وما يؤلمها وما يؤلمه, وما يؤلمه, وما يؤلمه صلى الله عليه وآله وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف وت... لدرجة يعني حتى إنه عليه الصلاة والسلام تذكر أبا العاص بن الربيع في مثل هذا الموقف لأن أبا العاص بن الربيع وعد النبي عليه الصلاة والسلام وصدق في وعده في قضية, في قضية السيدة زينب قال قال ولقد ذكرت رجلا حدثني فصدقني ووعدني فرسالي والله لا تشمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت فراش واحد وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني, عد يعني عدة أمور جعلته يمنع هذا الزواج منها شدة محبته للسيدة فاطمة وأن هذا الزواج يؤذيها ومن حقه عليه الصلاة والسلام أن يعترض على هذا الأمر وقال هو, هو عليه الصلاة والسلام لا يحرم شيئا أحل الله عز وجل ولكن كيف يعني تصور معي كيف أن فاطمة تصبح برتها وشريكتها في زوجها تلك المرأة التي أبوها كان فرعون هذه الأمة وطالما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطالما حمل الحذر يريد أن يضربه على رأسه وطالما جهز الجيوش يريد أن يبيد بها خضراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأتي بنته اليوم تصبح شريكة السيدة فاطمة في زوجها وفي فراشها لا شك أن هذا الأمر يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه ولذلك قال والله لا أحل حراما ولا احرم حلالا ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في فراش واحد وندم حتى السيد علي بن أبي طالب عليه السلام يعني ندم على هذا الأمر ولذلك أرض السيدة فاطمة وقال والله لا آتي بعد اليوم بشيء تكرهينه خاصة مع ما رأى من شدة انتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبنته قلت فقط هذه الحادثة كانت هي الحادثة الوحيدة المزلزلة في حياة في حياة الصيدة فاطمة عليه السلام مع علي ابن ابي طالب عليه السلام ثم بعد ذلك قرت اعينهما بولاده الحسن بن علي وكان اكبر ابناء السيده اكبر ابناء السيدة فاطمة وفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه وهل والسبشرة وحلق شعره وتصدق بوزنه فضة وعق عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكد بعد ولادة الحسن بن علي لم تك تمر السنة حتى بش حتى بشر النبي صلى الله عليه وسلم بولادة حفيد آخر وهو السيد الحسين بن علي عليه السلام وهكذا يعني لا شك أن البيت يعني الآن يعني قد ممتلأ وأصبح فيه ضجيج الأطفال وله الأطفال ولعب الأطفال والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي ذلك البيت ويأخذ الحسن بيده ويأخذ الحسين بيده ويعلن صلى الله عليه وآله وسلم شدة محبته لهما وشدة رعايته لهما كما وكان عليه الصلاة والسلام يؤذيه بكاؤهما وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على ملاطفتهما وعلى الرفق بهما وعلى اظهار وابداء شديد المحبه شديد المحبة منه لهما هما بذلك ولم لم يستمر نسل النبي صلى الله عليه واله وسلم إلا من خلال هذين السبطين اللذين سماهما صلى الله عليه واله وسلم سيدا شباب أهل الجنه ثم مما زاد هذا البيت بيت علي بن أبي طالب والسيده فاطمة مما زاده شرفا ومما زاده طهرا ومما زاده نبلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قام عليه الصلاة والسلام فأخذ علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ورمى عليهما ما وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم هؤلاء أهل بيتي حتى إن السيده سلمة وهي من أزواجه ومن أهل بيته لما أرادت أن تدخل أن تكون مع أهل الكساء لاطفها النبي صلى الله عليه وسلم لاطفها وحاول أن يهدئ من خاطرها لكنه لم يستطع أن يدخلها في في تحت الكساء ليبين عليه الصلاة والسلام أن السيد علي والسيد فاطمة وأبناءهم الحسن والحسين هم خاصة آل بيته ولهذا كان لهما من شرف القرب من النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس لغيرهما بل ذهب حتى إن بعض المتقدمين ذهبوا إلى أن أفضل الصحابة على الإطلاق هم أهل الكساء لأنهم اختصوا بما لم يختص به سائر الناس حتى أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يللن هذا الشرف أدخلهن تحت كسائه وضمهن صلى الله عليه وآله وسلم بيديه الشريفتين وأخذ يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم هؤلاء أهل بيتي مما يدل على عظيم شرف البضع النبوية ومن لحق بها كعلي بن أبي طالب عليه السلام وعلى شرف هذا النسل الطيب الطاهر المبارك ثم عاشت السيدة فاطمة في حجر في بيتها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أن كان مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قرب وفاته فقد علمت بمرضه وكان في بيت السيدة عائشة بعدما نزل عندها فجاءت السيدة فاطمة ودخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض شديد المرض ولم تستطع أن تصبر وهي ترى والدها الذي عاشت معه كل هذه السنين عاشت معه محنته وابتلاءه عاشت معه نصره عاشت معه فرحه وطرحه كانت أشبه الناس به كان عظيم المحبة لها يعني لم تصبر على أن تفارقه وعلى أن تودعه ولذلك بدأ التصيح يا لكربي ويا لكرب أبتاه يا لكربي ويا لكرب أبتاه ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام طلبها ليساره في أذنها أي في أذنها فكلمها صلى الله عليه وآله وسلم المرة الأولى فذكت ثم كلمها عليه الصلاة والسلام مرة أخرى في أذنها فضحكت وفرحت حتى قالت السيده عائشة ما رأيت فرحا أقرب بحزن أو ما رأيت بكاء أقرب بضحك يعني قبل لحظات وهي تبكي ثم بعدها بلحظات وهي تضحك فلذلك سألت السيدة فاطمة قالت ما أضحكك وما أبكاك قالت لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تخبر بما قاله عليه الصلاة والسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه في المرة الأولى سرها عليه الصلاة والسلام فقال إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة كل رمضان وإنه قد عارضني هذا العام القرآن مرتين فلا أراه إلا قد قرب أجله فلذلك بكت عليها السلام حين علمت بقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام ثم صارها النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك سينة نساء العالمين وإنك أول أهل يسوقا بي فلذلك بشت وضحكت وسرحة رضي الله عنها وأرضاها حيث بشرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها سلحق به عما قريب ثم كانت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرى ما جرى حين وفاته من الشغال علي بن أبي طالب عليه السلام بغسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان ما كان من ما وقع في بيعة السقيفة ومبايعة الصحابة رضوان الله عليهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أربعة ولا شك أن هذا الأمر لن يرضي السيدة فاطمة لأن السيدة فاطمة لأن السيدة فاطمة كانت ترى كما يراك كل بني هاشم كما كان كل بني هاشم يرون أن علي بن أبي طالب هو أول الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك يعني غارها هذا الأمر وبقي في نفسها هذا الأمر زن على ذلك ما وقع بينها وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه من خلاف في قضية فدك ذلك أن أرض فدك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعل صدقاتها وغلاتها له ولآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم ففاطمة رضي الله عنها طالبت بنصيبها من الارث في هذه الأرض لكن أبو بكر الصديق رفض لما عنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأنبياء لا يورثون لا ير لا ولا يورثون فلذلك منع أبو بكر الصديق رضي الله عنه السيدة فاطمة مما طلبته من نصيبها من الارث ووقع بينهما من الجفوة بسبب ذلك فكان ان اعتزلت السيدة فاطمة في بيتها وبقيت بعده عليه الصلاة والسلام مدة لا تتجاوز الستة اشهر معتزلة غاضبة ببصار بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم فلما قرب موعدها وقرب اجلها قامت رضي الله عنها عليه السلام، فاغتسلت وليس ثيابا لها كانت تعدها لذلك اليوم وكلمت السيدة أسماء بنت عميس وكانت من أقرب الناس إليها وحتى إنها يعني خافت أنها إن حملها الناس أن يتكشف شيء من الكفن الذي عدته فكانت السيدة أسماء بنت عميس أن أشارت عليها برأي قالت إن لما كنا أيام الحبشة لما كنا بالحبشة كان كانوا يضعون النعوش على أجساد على أجساد النساء فاتخذت لها نعشا واتخذ النعش من جريد النخل يعني توضع المرأة ثم يوضع فوقها شيء من جريد النخل مثل النعوش الموجود اليوم وكانت أول من اتخذ نعشا من المسلمين كما أنها أوصت رضي الله عنها كما جاء في بعض الروايات لا يصلي عليها أحد ممن بينه وبينها جفوة طبعا تقصد بذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأوسط أن تغسلها أسماء وأن يغسلها علي وأن لا يصلي عليها أحد ممن بينه وبينها جفوة كما أوصت أن تدفن ليلا أن يصلى عليها ليلا وأن تدفن ليلا وكذلك كان ماتت السيدة فاطمة عليه السلام في سن الخامس والثلاثين وغسلها علي وأسماء بنت عميس وحملت ليلا وصلي عليها ليلا ودفنت بالبقيع قريبا من مدافع آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا انتهت قصة السيدة الشريفة فاطمة الزهراء بنت أبيها وبقي أبناؤها الحسن والحسين وبقي نسلهم مستمرا إلى يوم الدين فقد انقطع كل نسل للنبي صلى الله عليه وسلم إلا نسله من هذه, من هذه السيدة الطاهرة الشريفة عليها وعلى أبيها السلام وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين